ستو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير wa atayna Musa al-kitaba waj'alnaahu huda li bani Israil al-la tat duni wakila luri كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيراً فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا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 ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابي القاهم شورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن Yhden maa yضillu عليها Wala taziru waziratu wizraa ukhraa Wama kuna muazzibin Wama kuna muazzibin Hattā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 ал fossila ajena but ilme nina ma af店 smo uko men ad אח ilme od Bettara ур سعيهم مشكورا كلن مده Begdom ala beg, walla ala kerta akbar derjat, walla ala kerta akbar derjat, walla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 كالكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وإما تعرضن عنهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا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 ك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر فتُلقى في جهنم فتُلقى في جهنم ملوما مدحورا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 Sobahanahua taralaan, maya polu naruluan, kabiraa. Tu sabihulahu samaa, tu sabihulaa, ruudua, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa,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 إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالِ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ, وتظنون إِلَّ بِثْتَ Illa, yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. Yhden. انَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ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 وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ دُعُ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ هُؤلَاءَ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 قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآية بها الأولون، وآتينا ثمودا.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 رَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم Nama jaza استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله İnnehu kana rahima, wa ida masakum al-durr fi al-bahr zall man tadduona illa iya, falama naja kum ila wa kana kafura. افَامِننتم ان يَخْسِفَ بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امننتم ان يعيدكم فيه تاره أخرى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 ثمّ لا تجدوا لكم علينا به تبيعة ولقد كرّرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات ضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولا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 ثم لا تجد لك علينا نصيراً وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً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 وَطُرِّبْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَطُلْجَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا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 Nmillammasa alcuni johd poured nytấy ja minne yationsotherinötä. favourto cikket t elasinemistaan. Matthew 10. فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار، فتفجر الأنهار خلالها تفجير.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 شر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ما لك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 تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميوع وبكما وصمم مأواهم جهنم مأواهم جهنم نَمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَطَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا alam yaraw anna wal arda qadiran ala an yakhluqa mithlahum waj'ala lahum خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات Fas'al bani Israël Fas'al bani Israël Ith jaa'ahum Fakal lahu Firaun Fakal lahu Firaun سَمَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَن أَنزَلَهَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَارًا Fahraad an يستفزهم من al-arv Fahraqnaa huwaman maa hau jameehaa Waqulna لِبَنِي baadhi libani israailas kunu جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فوقناه لتقرأه علم علي مكث ونزلناه تزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ